بأي آلام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 من الجنتين دان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ فيه النقص راس الطرف لم يقم إثنه إنس قبلهم ولا جان.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 وم ولا جان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، متكئين على رفرف خضري وعبقري حسان، فبأي آلاء ربك تكذبان؟